إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيب فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوينه وما يعلم تعوينه الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت تلوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد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 قل للذين كفروا ستغنبون وتحشرون إلى جهنم وبأس المهد قد كان لكم آية في فئتين التقتان فئة تقاتن في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رعي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لعلي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب قل أأنبيكم بخير من ذلك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 إن الدين عند الله الإسلام وما اختنف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإِنْ حَادُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبئين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعداب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين عوت نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون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 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاع وتزيع الملك مما تشاع وتزيع الملك مما تشاع وتعز من تشاع وتذل من تشاء بيدك الخير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 قُلْ إن تخف ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله و يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء القدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وَمَا وما عملت وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين.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 واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار واذا قالت الملائكه يا مريم ان الله اصفاك وطهرك واصفاك عن نساء العالمين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 قالت رب عنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشار إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلموا الكتاب والحكمة والتوراة والعنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا فيكون طيرا بإذن الله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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ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 الناصرين وامن الذين امنوا وعملوا الصالحات أُجُورَهُمْ اجورهم والله لا يحب الظالمين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 إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا وَمَا يُظْلَلُونَ إِلَّا أنفسهم وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَعَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُنَّ الْحَقَّ بِالْبَاطِنِ وَتَكْتُمُنَ الْحَقَّ وَعَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي عزل على الذين آمنوا وجهن النهار واقفروا آخره لعلهم لعلهم يرجعون ونا تؤمنوا إلا لمن تبعينكم قل إن الهداه هدى الله أي يؤتى أحد مثلما أي يؤتى أحد مثلما عطيتم أو كم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم يقتص برحمةه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقطر يأديه إليك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 وَلَا يُزَكِّيهم وَلَهُمْ عذابٌ عَظيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقٌ يَلْوُنَ عَلَسِلَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْصَبُ لِتَحْصَبُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُنَهُ وَمِنْ عِدَّةِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِدَّةِ اللَّهِ وَيَقُولُنَ عَلَى اللَّهِ الكذبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يعتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن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 أحكم من كتابه وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لا تؤمنون به ولتنصرن. قَالَ تنصرونه. قال أقرتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. قال فأشهد وأنا معكم من الشاهدين.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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم اولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم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 وَمَا تَفَقَّهُ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ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 إن أول بيت وضع للناس للذي ب بكه للذي ببكه مباركا وهدى العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 وكيف تكفرون وعنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم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 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها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 فَأَمَّا الذين اسوَدّت وجوههم اكفرت بعد ايمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وامّا الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلم للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور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 وَإِنَّ يُقَاتِلُكُمُ يُوَلُّكُمُ الْأَدِبَارَ ثُمَّ لَا يُصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا أَبِحَبْرٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْرٍ مِنَ الْنَّاسِ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ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 minä أهل Kitäabieunmaa kuäimä, jätelä Luna Läiin, ja he jäsjädä, jääminääilleenääniä. Läiin, ja he jäsjädä, jääminääilleenääniä. Läiin, ja he jäsjädä, jääminääilleenääniä. Läiin, ja he jäsjädä, jääminääilleenääniä. Läiin, وما يفعلوا من خير فن يكفر والله عليم بالمتقين ان الذين كفرون لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وانائك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما يوفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صقر أصابت حوث قوم أصابت حوث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا وادو ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بين عليكم الآيات إن كنتم تعقلون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 وإذ غدوت من أهلك تبوع المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وعنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 بلاء إن تصبر وتتق ويعتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَةً لَكُمْ وَلِتَطْمَعَ إلَى قُلُوبِكُمْ بِهِ وَمِنْ أَصْرِ إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أو يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ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 وجنة عوض والسموات والأرض عدة للمتقين الذين ينقون في السرّى والضرّى والكاظمين الغيض والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لْذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ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 قَادَ خَانَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كنتم مُؤْمِنِينَ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 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وعنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فَإِن مَّاتَ أَوْقَتُنَا قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ وَمَن يُنَقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا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 ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم, وعصيتم من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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خفير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنَةً نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم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 والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان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 ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من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 وَمَن يَغْلُو الْيَأْتِبِ مَا غَلَّ يُومَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ وَهُمْ لَا يُضْمَنُونَ أَفَمَن تَتَبَعَ الْضُوَاعِنَ اللَّهَ يَكْمَلُ بَعْضَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 يقولون بأخواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتنوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِنُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ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 الا خوف عليهم ولا هم يحزنون استبشرون مِنَ من الله استبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين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 أن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم إيمانًا وقالوا حسب الله فزادهم إيمانًا وقالوا حسب الله ونعمل وكيل فَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا الْضُوَانَ اللَّهَ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 جعلنا لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم.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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لهم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ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 نكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 زائقه الموت كل نفس زائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن نار وعده الجنه وأدخل الجنة فقد فاز كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة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 مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا على رُسُلِكَ وَلَا تُخِزْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تخزنا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تخزنا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم معواهم جهنم وبئس المهاد.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 إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يا صبروا واتقوا الله لعلكم تفلحون؟